وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَمَثَمَّ نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ إِعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا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 أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناه على كافرين من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ثُمَّ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي جَانِبِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ تنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتخذوك قليلا ولو لا أن فبتناك لَقَدْ كَتَّرْكَنُ كت إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا